بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فاذا فرت فانصب و ربك فارغم